اللهم نور مرقدهم وعطِّر مشهدهم وطيب مضجعهم وآنس وحشتهم وارحم غربتهم ونفس كربتهم وطهم عذاب القبر وفتنته اللهم أنت ربهم